وهم القلبي أو فعل القلبي لا يكتب ولا يعاقب عليه المرء لا يؤخذ عليه هذا الحديث طبعا هذا ليس على الهم وليس على الهم الذي فيه العزل بل هو على الخطرة تخطر بالقلب كما سيأت أيضا الحديث فمن هم بحسن إن الله كتب حسنة السيئات فما مين ذلك من هم بحسنة فاتتبوها له حسنة إلى عشرة أنفرها إلى سبعمائة ضعف أو إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها فاتتبوها له حسنة ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها لو سيئة واحده الدلاله من هم ما والهم فعل القلب من هم ما بحسنه فاكتبوها لو حسد من هم ففعل القلب الآن اصيب عليه المرض من هم بحسنه والحديث الثالث الذي ايضا في هذا الباب إنما الدنيا كما ذكر المناري صنف انما الدنيا لاربعه نفر ذكر في التقسيم عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويطل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فقال فهو صادق الني هذه مهمة ردة فهو صادق الني يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فهوما بالأجل أو في الأجل سواء فهنا نرى رجل همى وقال لو كان عندي المال تمنيت اقول لا انفقته مثل ما انفق هذا الرجل الجواد الذي ينفق في سبيل الله الذي علا قال انسلم كتبت معناها هم معناها فعل من الهم وليس فعلا ظاهرا ومع ذلك كتبت وايضا عبد رزقه الله مالا ولم يعط قط ايما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حقا هذا بأخبث المنازل هذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما فهو يقول له أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنياته فوزروهما أو هما في الوزري شواء هذا أيضا دلاعة واضحة على أن العجل الذي لم يؤت المال وأنه يقول لو كان لي مالا فعلت مثل فلان فاشق طال فهما في الوزري شواء هذا عمل زنا شرب الخمر وهذا لم يزني وأشرب الخمر ومع ذلك قال فيه مسلم فهما في الوزر سواء لماذا؟ لاتفاق ال... الهم بالفعل لاتفاق فعل قلب أو الهم بالفعل وحديث إذا انتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار الحق أن هذه الأحاديث تدل لنا على أفعال القلوب وهل يؤخذ بها المرأة أم لا يؤخذ الصحيح أن الهم الذي هو العزم الأكيد في القلب يؤخذ عليه المر او يساق جبريل عليه السلام يكتب أو, أو, او الملائكه يكتبون ذلك لان الله طالع عموما يعلمون ما ها يعلم يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعل ممكن يخصصها بعض علماءنا يخصصونها يقولون قد قال الله على ما ينطق من الهوى إلا الذي يرضى به لطيفه اعتي الذي يكتب هو الذي يتلفظ به اعماله ظاهرا فقط اما هم القلب وفعل القلب لا يكتب لانه قال وما ينطق من قول الا لديه رقيب عتيد وهذا صراحه نقول اولا التوجيه في هذه الايه توجيهان التوجيه الأول ان هذا خرج مخرج الغالب الغالب أن افعال الرجل تكون في الظاهر قليل أن تجد مخالفه بين الظاهر والباطن بان يكون هناك حركة في الباطن لا بد هناك حركه في الظاهر تتابعها هذا الغالب والأمر الثاني ان هذا فرض افراد العموم فرض من أفرادهم لا يخصص هو أن الله يعلى يصف لنا ما يلفظ من قول إلا لديه لطيب عتيد يكتبون صحيحة لا في اللغز طب هو قال في الآية الأخرى يعلمون ما تفعلون والفعل إما الفعل الجوارح أو فعل القلب فلما قال يعلمون ما تفعلون يبقى يعلمون فعل الظواهر وفعل البواصل فعل الجوارح وفعل القلب وهو يكتب عليه يكتب المرأة عليه قال إذا التقى المسلمان من سيفهما فالقاطر النار عمتا الأمر الأول خطرات القلب الخطرات التي تمر ولا تمكس ولا تستقر هذه لا يؤخذ المر عليها إذن الأفعال القلبية على موارد الحديث أفعال فيها المؤخذة وأفعال ليس فيها المؤخذة فإن كانت خاطرة من خطرات القلب فلا يؤخذ عليها المر بصريح القول وسلم لا يتجوز لمتي ان تحدث ما لم تعمل او تتكلم وهذا بالنسبه للاولى الأمر الثاني هو الهم الذي هو فعل القلب والهم فوت الخاطره الخاطره لا تستقر اما الهم قد استقر في القلب قد استقر في القلب هذا يؤخذ عليه المره صريح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من هم بحسنه فله 10 امثالها الأخر الأخير قبل الأخير العزم الأكيد على الفعل فالعزم ينزل منزلة الهم العزم ينزل منزلة الهم والأخير الهم بالسهيئة وهو أيضا عزم قلب فيتطب عليه فإما الإشابة وإما الإعقاب إذن خلاصة هذه القاعدة المهمة جدا وهي مسألة فعل القلب هل فعل القلب يترتب عليه الأحكام أم لا يترتب عليه الإشابة أو العقاب وأيضا ملائكة تكتبها أو لا تكتبها هذه المباحث واقفة على الكلام الذي نتكلم به وهي وهو هم القلب أو فعل القلب أو العزم الأكيد هل يكتب أم لا يكتب قلنا يكتب بل يوع... إذا علمته الملائكة كتبت يعلمون ما تفعلون وهل يعاقب عليه المرء أو يثاب نقول المسألة متفاويت إن كانت خاطرة من خطرات القلب فلا يعاقب عليه وقد تجاوز الله عنه وإن كانت من الهم بالفعل كالهم بالحسنة فهذه تكتب أو الهم بالسيئة فهي تكتب أيضا وان كان العزم الأكيد والفعل فإنه يحاسب عليه سوابا أو عقاب التطبيقات الأعمالية لهذا الباب أولها من هم أو قل من عزم على طلاق امرأة دخل فسأل عن الطعام وكان في كل مرة دأبه يدخل يسأل عن الطعام لا يجبه ففي آخر مرة قال أتعبتني هذه المرة والله ما, ما, ما أمرتها فانصاعة ما نظرت عليها فسررت ما وجدتها إلا تفشي السرة وأنها تنشر القبيح وتفصر الجميع فلما دخل عليها سألها ليبطلها سألها فقال أين الطعام قالت لا طعام اذهب نام الآن ففي قلبه عزم على أن يطلقه لكنه لم يتلفظ بها قشم السكين التي في يده ثم ذهب وجلس في, في غرفته الخاصة به وقد عزم وهم قلبه على طلاقها هل يقع هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب من التطبيقات أيضا سنبيد من التطبيقات أيضا من هم بالخروج من الصلاة مصل الظهر وتذكر صفقة معينة أو الشيك ترك أو في مكان يخشى من السلقة فهم بالخروج ثم قال لا لا من اتقى الله وقال, من اتقى الله وقال. فلم يخرج هل تبطل الصلاة أم لا تبطل هم بالخروج من الصيام صام ووجد الحر الشديد ولا نفسه ومتعبا فقال أشرب جرعة ماء وأقدر يوم وعزم على الفطر ولم يفعل فهل حكم الفطر يلزمه أم لا هذه مسألة ثلاثة مهمة جدا والمسألة الرابعة الهم بالصدقة ولم يتصدق والخمسة هم بالصدقة وقال الرجل سأعطيك وقبل أن يعطيه رجع عما أراد هل له الرجوع أم لا هذه مسألة الخمسة ترتبط مسألة الهم المسألة الأولى من هم وعزم على الطلاق. عزم في قلب أن يطلب يدخل يجدها في ذنك وذيق وعبوسة يخرج يجد, يجد الشتائم واللوم الكثير يدخل يرى مطالبة للدنيا يخرج الدعاء عليه فرجل لما وجد المرأة فيها هذا لعجاج هم بقلبه لطلاقه فحدث نفسه في الداخل في القلب أن تطالق طالق طالق فأن تطلق بذلك أم بالاتفاق والسلف والخلق لا تطلق لأن الله جاء قال الطلاق مرتان والنية هنا غير مؤثرة والنية هنا غير مؤثرة لا يأخذ عليها المرء لا يأخذ عليها في الدنيا بل ولا في الآخرة والله تعالى أعلى وعلى واذا السالك هم بالخروج من الصلاه أو لو أنا يقول هم بالخروج من الصلاه فهل تبطل الصلاه من بالخروج منها ام لا قال جمهور العلماء صلاهه متقبله لما قالوا لانه تردد في النيه عزفت النيه والصلاه لا تصح بغير نيه انما الاعمال بالنيات وانما كل امرئ ما نوى ولكل امرئ ما نوى فانتوى الخروج من الصلاة بطلت الصلاة وترددت النية فصلاته بطلة وهذا صحيح صيح ندينه لا بذلك أن صلاةه تبطل بهذا والحال الثالثة انتوى الخروج من الصوت انتوى الفطر وكان صائما الرارع صيح يبطل الصيام عند الجمعية الراجع صيح يبطل الصيام عند الجمعية وإن كان بعض المحفظين يرى أن الصيام لا يبطل لأن راجعها قال, قال الله جلال في أولاه فكلوا اشربوا حتى يتبيني لكم خطر أفضل من خطر أسود من الفجر هذا قول من الله دلعلى يبين أن مسألة الفطر لا تكون إلا بالأكل أو الشراب ولا أكل ولا شراب وأن الرجل فقط حدث نفسه بالفطر ولم يفطر حقيقة هو على صيامه وإمساكه لكن الجمهور يرون فطره للتردد النية وعدم العزم الأكيد على تكملة الصيام هو يكون ممسكاً ولا يكون صائما والمحاققون يرون بأنه على الصوم لأنه سلم بين مادة الفطر عندما قال إذا نسي المرء فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فإنما أطعمه الله وسقاه والغرض المقصود أنهم قالوا المسألة دائرة على الطعام وشراب فليتم صومه وصومه صحيح. المسألة الرابعة في حد ضبط كتاب المسألة الرابعة هم بصدقة فهل تكتم له نعم من هم بصدقة تنزل تحت قول السلام من هم بحسنة فلم يعملها فاتتبوها له حسنة هذا من الحديث وإذا هم بالصدقة وتكلم بها وأخراجها ولم يقبضها الرجل يعني زيد جاء فتصدق بمئة جنيه على عم وقال أراك في ضنك أراك في ضيط قضي المئة الجنين وتركها على الطاولة والرجل موجود لم يقبضه فله أن يرجع فيها فإذا رجع فيها واخدها له ذلك لأنها لم تقبض له ذلك وهل تكتب حسنة الحق أنها تكتب حسنة الحق أنها تكتب حسنة إذا كنا الله عنكم وهذا بالنسبة لها هذه الطائلة التي أردنا المرور عليها حتى لا نضيع الخير لأننا بالأمس القريب كان لابد أن نعطيها فتأخرنا فلن نعطيها فانتهينا منها الآن بصد الله جلد <تصفيق>